ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى نُولِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِحُهُ جَهَنَّمَ وَنُصْلِحُهُ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يشاء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 وَلَا أُضِلُّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيهِمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلْيُبَدِّلْكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرْ خَلْقَ اللَّهِ ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر فقد خسر خسارا مبينا يعذبهم ويمنهم وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَمَا لَهُمْ مِنْ عَوْنٍ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ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 مَن يَعْمَلْ سُوءًا أَن يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نصيرا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 وَاَتَغْرَبُونَ اَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَاَن تَقُومُوا وَاَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا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 وَإِن تُحسِنوا وَتَتَّقُ فَإِن اللهَّه كانَانَ بِمَا تَعمللونَ خَبير وَلَن تَسْطِيحُ أَن تَعدِلوا بَيْنًا مِسَاءِ وَلَوْ حَرَصُْم فَلَا تَملوا فَلَا تَمِلُ كلُلمَْلِ فَتَذَرهَا ك كلْمُ